أما السفينة فكانت لمساكين يغملون في البحر فأردت أن أعبها فأردت أن أعبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة عصبا.